ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوثوا الكتاب من قبلكم وإياكم أل اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله ونيا حميدا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 ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا نصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله كونوا قوامين بالقسط شهداء لله واربّي إني اتُّنَينًا أو فقيرًا فالله أونى بهما فلا تتبعوا الهوى الله اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلْنَا قَبْلُ وَمَن يَتَّقُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُلُّ بِهِ وَرَسُولِهِ كُتبِي وَرُسُلِي وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ظَلَلَ ضل ظَلَالًا بعيدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَزْدَالُ كُفْرًا ثُمَّ أَزْدَالُ كُفْرًا لَمْ يَكُن لَّهُمْ لا أغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَن إِذَا سَمِعْتُم آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَن إِذَا سَمِعْتُم آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ فلا تقعدوا معهم حتى يقوبوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن قال لكم فتح من الله قالوا قالوا ألم نكن معكم وإن كان الكافرين نصيموا قالوا, قالوا قالوا ألم نستحذ عليكم ولم نعقم من المؤمنين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 يراقون الناس، يراقون الناس، ولا يذكرون الله إننا خليلاً مذبذبين بين ذلك لا. يا ايها الذين امنوا لا تستخذوا الكافرين امونيا ويركر أسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واحتصروا بالله وأخلطوا دينهم, دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين